A a قلبي اللي يغيب داخل القلب موجود اللي تفسرق قوبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود يا مرحبا ياللي بقلبي موجود اللي يغيب داخل القلب موجود, موجود. ظنائي اللي في خفوقي أمانة يا رب لا تبعدها عن كل منشود أحس قلبي فزبق صام كان من يوم زفوا لي فيه مولود الظنازينت العمر في كل حال قالها ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كاسب صراح الذنية كبير يا مرحبا يلي بقلبي مكانا يلي يغيب داخل القلبي موجود يلي تفز عروق قلبي يا قطعة الروح الغلاك في شانا لشفت زالك ينتثر دربي ورود يلي حشايا وفي نثاري لا حنانا يكبر ويكبر لا غلاء خافي قيزون هنلاه العنالك لرى بسمتا كل ما بيتعنى لجل رحتا دق قلبي وحبه وصدقتا نر عيني وقدره بها العين غير يا مرحبا اللي بقلبي اللي يغيب وتاخلي القلبي موجود شاننا بعد عني مياديني وحدود وصيت على الله الاعانه والعوده غير عن حزمة العود لب المنادي لا صداح في آذانا لا تتبع إلا سكة الطيب والجو يضنا بركمك وبرك لبوك معرفة صاحبك واحترامك لخون امر ربك وهو ملك كل الملوك مزرع بذر خير حصد كل خير Cardinal خلão de mouوج لی te veza que